وَما لناأَلنا ننتتووكَّر عَلَظى اللَّهِ وَقد هَد نَا سُُولناَا وَل نَصِْرَجنَّ عَ مَا آذَييتمونَا وَعَلَى اللهَّهِ فَلَْيتَكَّلٍ المُتَوكِلُون وَقالَا الذيينَ كَفَرونِ رسُنِهِمْ ل نُخْرِجَدنَّكُمْ مِنْ أَرْربنَا أَوْ ن تعودَّ فيِي مِْنَّتِنا فأَوحَ إِلَيْهِمْ رَبّهُمْ ل نُحْلِكَ الظَّادِمين ولا نسكن انكم الاضم من بعدهم ذلك لمن خاف مقام و خاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عليد من ورائه جاد نم ويصطى مما صديد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 فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْرُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ محيص وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي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 لأن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم